و ق ي م الناس على بعضهم وما في بلد دخلوا فيها إ ل ا عبر مشاكل في الحدود والدولة والدولة من المدينه او ة و الدوله ا ل ج ب ه بعد يخرجوا الكفار ي ح ت ل ف و ا الدول تختلف المعركه وهذا كله التدقيق الكامل للمسلمين والمسلمون لازالوا لا يعرفون كيف يتخلصون من هذه ا ل أ م و ر تبوعدين ع ن الملح ا ل م ت ح ي ل وتفرقهم ت ف ر و و ت ا ج و ا ب ا ل ت ف ش ي ر وكذا بدون هذا واقف الشباب التغيير قوام قوام سلف واحد من دافع عن السلفيه وتعمم السلف و م ز ي ا ن ش ف ا ت يعني وسلف كله مع الورع فانا ب ل الله علينا ع ل ي ه وصل ا ل ه هو و به من هذه من مستمين عند الناس عند الجالة الرائشة الناس الناس عند عند ولكن ه ذ ا خ ي كل انسان يدعو ويعمل هذه ا ل أ م و ر ويمارسها بالطريقه فجميعهم على الله مواهب ا ي م ا ن ي ة فكان في مصر ويشتغل في وظائف ح ك و م ي ة ويشتغل في ا ل ت ج ا ر ة يحب التجاره ي و م من الايام يستقل عن ا ل ح ك و م ة و ي ب ع عن وظائفه وكان في وظائف المصر القاضي ا ل م ص ر ي ة وكان هذا ل ي خ ر ا الكتب أ ب و ن ا رحمه الله عزمنا ربنا بتلبيه ي دينيه ي ع ا م ل ا ل ن ا ا ل ذ ي ي ع ت ل م و ن بالدين السطحي ابوك ا ن ش ف ا ل أ ز ه ر النمير خ ل ي ب ا ل أ ز ه ر يعني معاشر ل دكتوراه ولكن كلام ا ل م ذ ه التزم د ل الشهر وعقدته و اشعليا ه ولا ش ي ء ي ع ن ي ء الا بقدرته ا به فالشيء محمد بقدرته بقى ودخل ي ي ع ن معناه في س ش ا ك ل واشياء و د ع و ف ي ل ا ش عندهم مثلهم ا ي ا ت يتطلع إ ل ى ناس يعني ي ت ح ل م منهم الدين ي ح ي ي ما اشبه ا ل د م ع ر أ ى ج م ا ع ة يعني ب ع ي ش ش ر ع ي ة يعني كتابة سنة. من ك ت ا ب و ا ل س ن ة اسما ولكنها ط ب ع اشعريه أ ة مقلدين ا للشيخ ش ي خ ا ط ر ي ق ه مقلدين ل ولكن عندهم م ظ ه ر ي ع ن ي يلبس ع م ا ن ه و ع ا ج ب ا ت وسواك وساره ط و ي ل ة المساجد فواجد بهم شكلا ما عندهم وكان بدا ي ق ر أ في ا ل كتب البخاري ونحن الشيخ منهم فيقولوا ربنا في كل مكان الشيخ ابوك وليس ال... له مكان لن ت خ ل ن و ا مثل الناس الفوقيه ربنا فوق لن تكونوا مثل السماء و ح ج ب له مكان يقول كده ف س ا ل ي خ محمد ق ر أ في البخاري ربنا ا س ت و ع العرش وعلمه سبحانه وتعالى فوق العرش فوق ا ل م و ا ت فقال الشيخ يعني ش و ا ه ر انا ق ر أ ت في البخاري كذا والشيخ يرد عليه ابو قاموا عليه ايه في رب العلم ي ض ر ب ن ه لان هل قال شيء عجيب من ربنا في ا ل س م ا وضع لربنا مكان فالشيخ امر ناس ي ط ا ل ب علم وشاب ي ء ش ي س ش ي ع و ن ر د عليهم ما استقام معهم ب ا ق د ر ك م أ ع ل م ب ح ث عن ناس ا ل د ي ن صحيح ما فيه خلافات آه فراح واحد مجتمع ا ل أ ز ه ر بتاعت شيخ رحمة محمد من دمشق من س و ر ي ا سلفيكا س ل ف ا س ل ف ي ا ح ل ي ك ا سلفيكا س ل ف ي ا ل ك ت ب ف ا ل ر ي ا س ل ش ا س ف ي ك ا ي ك ا ل ف ي ك ا ل ف ي ك ل ف ي ت ع ل م ي س ل ف ا ن ل ف ي ا س ل ف ا ل ف ي ك ا س ل ك ا سلفيكا سلفيكا سلفيكا س ي ك ا س ي ك ت س ل ي ك ا س ل ف ي ا س ل ف ي ك س ل ي ك ا س ل ي ك ا سلفيكا س ي ك م سلفيكا ر ل ف ي ك ا ي ك ا س ل ف ك ا سلفيكا سلفيكا سلفيكا ل ف ك ا س ل ف ك ل ف ي ك ا ل ف ي ك ا س ل ا س ل ف ل كلما يخلص كتب يدير بلاء فربنا افتقروا وكان معاه جميل ا س م ه الشيخ محمد صادق عاموش أ ك ب ر منه في سن ف ي و ز ا ر ة الارقام في الوظائف فاتفقوا سواء وابحثوا عن ناس يعرفوا الدين الصغير ا وشكرا للممتلئات ا ل م م ت ل ع ا ت م ت ع ل ق خ ذ ا ل أ س ك ا ر والصلاه ومحمد أ ح م د السلام الشقيري المصري والبنات الحمديه ج ل م ج ي د ة ف ل م ص ر و ق ر أ و ا الكتاب ولو زؤوا ل ا ع ل ا ن و ا ل م ب ا ل ا ل س ل ب ي ه بالحمديه ق ر أ و ا الكتاب السابو ا ل ش ا ء ما س ما بياخذها بلا صلاه وبلا ل ا وكتبت ت و ر ت الشيخ و ر و ا ت و م ز ه ا ن ص بدين س ع ي ا ل س ي خ ب ه هراء رمضه هو هو هو ه ر هو هو هو هو هو د و هو هو هو هو ه ت هو هو هو ل و هو ا و هو هو هو هو هو هو هو هو هو ه ن هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ع و هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو و هو هو هو ه هو و هو هو هو هو هو هو هو هو و هو ه هو ل م ع ا ر ش ا ا ل س ن ة ا ل م ح م د ي ة ف ي عابدين لا أ ح د يعرفها والناس اللي يعرفوها بيحذروا منها عندو وهابيين مذهب خامس وهابي ل أ ن بيقولوا م ز ا ه ب ل ي ت ع ص ى انت م ا ه ب خامس اربع م ز ا ه ب معروفه عن المسلمين ا ن ت بيقولوا مش م ز ا ه ب بل م ز ا ه ب خامس وانتو وهابي وانتو عبدالله عبد عبد عبد. ل ن ل ت ح ج د منه كانوا بدوار صريت عبدين ي الملك فاروق و ا ل س ر ا ي ا مش عارفهم ن ا ت ش ع و ا ي ه ذ ا الشكل يعني قيدوا منهم بس م ن همشي شوكه يعني مجرد محاضره في ت ع ل م ه ي ص ل و ف ب ر ا ح و ا من ا ل ج م ا ع ة كان رئيسهم ش محمد حمد فقي رحمه الله تبع س ل ف ي ة ف وقاموا معهم و و ج ه و ا ل ش ي خ عبدالله بن راشد رحمه الله أخي شيخ سعودي قاعه في م س يعني ي ع ن يعلم ي ع د ي علوم ش ر ع ي ة و ا ت و ح ي د بس تكون فرقه بكلامه و ارتاحوا ا ي ه م و صاروا في الجمعيه وجمعيه تقوم بالموالد تعمل ايه و م ا د ق خشوا من معاق الموالد ويدعوا ل ن ا س ا ل ت و ح ي د ويحذروهم من العقائد ا ل ش ر ك ي ة واستمروا عن د ل ك وكان من صيف ع ز م ا ن ا و ج م ي ل ه ي أ خ ذ ا ل أ ج ا ل ه الصيفيه ا ل م و ظ ف ي ن يطلعوا الى القرى يبعثوا عجيب التوحيد والمنهج ويقبل الناس منهم ا ل ل ي يقرب منهم ا ل ل ي ينزعج منهم منهم ا ل ل ي ط ا ر د ه م سيتمرن على ذلك لحد ما يعني والد يقول يا ولد ي انت تقرا ل بالدخان خ ل ل ب خ العلماء الكبار لست مجتهدا وعقيد أ ه ل السنه ة و ما عجب القلاء و خ ا ل ه ايه م ت ع ب م ا و ك ب ر ب و ا ل د ي ن وخاله راح يزدي زدي أ ب ي امي ل ا ن كبر العلماء شك كبير فلا ت ك ب ر و ا ايه ا ل أ ش ع ر ي ة والمجتمع بعدين ج ي ت ك م ش ك ر واحد فقالوا يا ولد <تاكس> انت محمد انت ايه ايه ايه قال منشبتك <تاكس> وقال <تاكس> الله اكبر ويوضب لك مثلا لسه شوفت عليه خذ امسك شويه فاستمر بلها ي الله ب مع الله وقال باش شوف ينسمى ابو ي ر ا لبرجه و ط ا ع ت ا للوالدين وتضحياته عشان يريح ا ل و ا ل د و الحمد لله سعى ص د ر وكانت ر ل السلامية ع ق ي تتحدث عنها ل وكانت ا م ا م ض تتحدث عنها وكانت تتحدث عنها وعلاء منه الكثير و ح م د ه الله ودرس في ا ل ج ا م ع ة الاسلاميه يا ش ي ء نعم درس الاول في المعاهد ا ل ع ل م ي ة في الرياض وفي مدن أ خ ر ى س ن ت ه ويجمعها في ي منهج ديالي و ي و م ع ه ا وفي اخرى ف ت ح ا ل ج م ا ئ ز سميه ش ي ء زبده كان تعرض به في الرياض طلب درس كان الشيخ الالباني معه و الشيخ رمضان العلم ا ل س ل ب ي ن شكلين ب ج و د ب ف و ا ل ج ا م ع فكانوا ي ر و ح و ا في ا ل ج ا م ع ة و خ ق و م و ا ب ش ا ء ل حد م ب ق ى راح ص ل في المدينه يمنع الناس من وقوف هذا القبر ا ت ج ا ه القبر ويعود الى الرسول وينهاوا شمعاً عن ا وضع ل ولكن ب ي ع وقدموا به وحضروا م ن بواشه وكتبوا ببيت الشيخ البلده الخلاق فطبعا الحكومه ة لا تحب المنازعات طبعاً ولا منحقها فقالوا ن ز ي لما تشوفوا أنا في اخلاصك ان شاء الله بس لن نحب الخلافات الحرمين م بالذات تروح باكة فقال له هل كانت عنده نشاطات دعويه ن د م ا يرجع الى مصر ف د ع د مرعب ان مصر به جهاز م ب د السيد راح مجد ي ا م الاخت مبارك ويكلف الحقير ا م ن ع م ف ج ي ء واحد بقول له انا يتكلف وكيف بغير تصريح ويتكلف ا ل أ ر ق ا ت ويتعاقب للظابط ويقول له كذا انا من السعوديه و م ن ح الناس قالوا يقول ايه ب قال و ل ك ذ كذا لا ل اعلم هديك زمان ووديك تاني ا خلتش عن ا ل ح ك منابر خلال خ وماشيء ا ا و أ ل ة الشب م و الوزراء الشب ا ل ح ك و م ة ب ا ل أ س م ا ء لحد ما يرعوا ا ل خ ط ا ب ة عشان نخطب وسوف يقول خ ي و ا ا لك م ان تكون م ا أ ت م م س ؤ و ل ي ة و س ك ن ن و م تكون مسؤوليه ا حد م الذين فعلوا、جزء. ك ولكن لا يقل شيخ شيخار الداخل يصلي شيخي صلي توضع ويقف احسنين ب وقالوا ى ل ت ك د م معهم شوين قليلا ع د ن وقالوا للتكلم معهم قليلا وقالوا ل ل ت ب ل م معهم قليلا وقالوا للتكلم معهم قليلا د قبل ا س ت و ر ت بسرعه و ف ل ت على طول و خ ل ق من شيء انا كنت ي ف حتى بعدين خ م ي ن ا ه و بعدين بدات تصل السفاره امر ضروري انت اثنين بان بتاني د ع و ت فين لو ساجيل السفر اسم ولا بدات ا ن ا ب انا اثنين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 لا يوجد شخص على كلمتك ما يبعث د لكن ة في ا ل ب ر ك ة في ك ل اكاديميهم م البركه ا ي كلام يجب ا ي م ا خ و ه ديا ولما ق ا ش ي خ محمد بن هازم قالت سنين جنب محمد ابراهيم كنت خوله كل م روحه كم اذا كان موجودا ا و ي ا ء دماء م ح التواصي والتواصل تواصيك وعنك خ ط أ ق و ل ي ب ن ا م ك و <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لا يمكن افتك تقل ا ان و تيجي تقوم ب ه ل ا ص المبلغ ت ا بلغه العلم بالتالي ما ر و ا ل ع ك ا لا يمكن ان ل تتعلم ر انفسهم فقط يا ا ع ل و م ا و ل ي ا ء ه بعض ايه الملا ل ت له والله انت قلت لي ي اخطات بكذا لا ا ر ح بيه ما أ ج ع ل منك تقعد تتكلم من وراي وتثبط الناس ع ي ن ه و ج ه ن بالسلافين وخبارك وتخطهم ا اقفل سلافتن ماذا؟ بكم الله. نحن شيء. <تصفيق> <تصفيق> الحمد ن ن يسعد شكرا ا ل ح لله واشهد أ ن لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أ ن محمدا ب ه ورسوله يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما ي ع ي ك م واعلموا ان الله ي ح ي بين المرء وقلبه وانكم التي تحشرون واتقوا فتنه لا تسقون الا ظلم منكم خاصه واعلموا ان الله ر ي ئ له ولكن هذا كان يجب ان ي هناك ا ل م س ت ض ع ف و ن ب ا ل أ ر ض ت خ ا ف ل ن ي و ن ه ن ت ك ا ف ك من ا ل ن يكون هناك ا ف ض من ا ل ان ك و ن هناك ا ف ض من اجل ان يكون ك ل من اجل ان و ن هناك افضل من اجل ان يكون ه ا ك ا ل م ل ان ي ه ا ك ا ف ل م ا ي ك و ا ك ا ف ل م ا ل ن ي ك و ا ك ا ف ل من اجل ان ي ك ا ك ا ف ض من اجل ان ي ر و ن هناك افضل ن ا ل ان يكون ك ف ض ن اجل ا ي ع ن ي ا ل من ا س ل ان ا ك افضل من ا ج ي ر و ل هناك ف س ر ا ل ق ر آ ك و ن ه ن ك اف من ا ج يكون هناك اف لفظه من ا ل أ ل ف ا ظ لها معاني ك ث ي ر ة أ ك ث ر من معنى وهذا ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة م ت ر د ب ا ت م و ج و د ة ك ل م ة نفس ا ل ك ل م ة لها معاني أ ك ث ر من معنى كيف تعرف المعنى ل ا كله بسبب عضو لا يختلف كل ك ل م ة حسب ا ل ا ت ب ا ه واللحاق والايه السباق واللحاق والشياق يعلم ا ل ك ل م ة لي حين ك ل م ة حين ك ل م ة ر ا ض ي حين ساعات حين س ن ة وحين وقت يعني مختلفه كلمات معاني م خ ت ل ف ة أ و ظن تبدا ل م ع ن ى الظن الشيء الذي ال ال ال ال ال ال ال يكرهه الله أ ك س ب عين الظن و الظن يعني اليقين كيف تعرف ت ف س ر أ ن ت إ ن أ ن ت ت ب ت ع التفسير أ ح س ن ما وجدت ا ت ف س ي ر شوف الاسياق والالحاق والسباق والطلع وانما وجدت التفسير ش و ا ل قواميس ا ل ل غ ة القواميس الكبيره التي بها الايات والاحاديث وكذا فلا تفسر ا ل ق ر آ ن أ ن ت م ب ت د ئ ولا في ه و ا ك ولا في خ ل ا ف شيخك ولا تاخذ تفسير ي ج ع ن ا ف س ر ي ن ق ض ي ة م س ل م ة إ ل ا إ ذ ا كان مؤيدا بالقران ب ا ل ق ر آ ن بالحديث فتاخذ ت ا س ي ر بالراس لا كله بالعقل لا العقل تحت النص النص ب ق ر ه والعقول تختلف ل ا ي عقل ت أ خ ذ ولكن ا انا ا ش و انت ع ق ل غير ع ق ل لولا اختلاف العقول ن م ا بنفع العلاقه في ا ل م ز ي في الخيط الناس يختلفون حتى المؤمنين و بتختلف المؤمنين بيكون ت ضابط كل ا ل ح ر ك ة بتاعتهم داخل اللصوص لما التنين بيختلف ا خ ت ل ف جذري واحد شرق واحد غرب اختلفوا الغير زي الناس الادباء والناس ا ل ف ل س ف خ ت ل ف و ا ل ن ق ي ض ي ن يا نقيض ده كيف يتفق النقيضين ما ت ب خ و ش ا ذ ا عشان كده الطريقه السليمه زي ما عم س ل م ي ن هو ق د ا م الكتاب و ا ل س ن ة فهذا سالب ا ل ا م ة تجمع وتقرب الناس و ا ل ذ ب ا ء يقول كذا ولاخر الايه ف إ ذ ا هو يستجيب ا ل آ ي ة والحديث ه ي معاك سهل وهكذا فنفتح ن ف س ي واخواننا بهذا الامر استجيبوا الله يعني فوق اجيبهم فالذين ا م ن بنى بخاطر الفعل المؤمنه ان اشد الناس المعلمين و ف ي نداء ي ن و الناس قال الناس كلها ي بني آ د م لانهم ي ك ف ر و ن نزاعات م خ ت ل ف ة وهكذا فانت الفئه الممتازه دي هي متعلم يفهمون عن ربهم وياخذون ويستبعدون ويفرحون ويؤمنون ويطبقون ويعلمون وهكذا كما كان صحابه رسول الله صلى الله عليه ومن تبعهم باحسان كل الناس مؤمنين على خير بلكن في المستويات يكونوا في من في واحد سلفي ولكنه جديد يقول كل لك كلام فيه تمت فيه شيء مثلا مخلف ا الواحد شيء قديم أو الدعوة إلى الله. كانت في السلفي في تفسير ا ل ر ص و ص أ و ا ل د ع و ة إ ل ى الله ك تمت في خلافه جديد لم ا ا س ت و ع ب كل هذه ا ل أ م و ر هو بدور التكوين كل سلفي فانت بناء نفسك ا تعترف باضعفك و ن ق ص ة ولا تختار ا قلوا أنا بات فهمت الوقت ا ل ح م ل ل اسمعوا الصفات وفهمت كذا وفهمت كذا و ا م ش ا ي خ قالوا لي لا لست عليك وقت وتطلع تسلم درجات لا ت ق ف كما قال ل ش ي خ الشيخ أ ل قلوا ب ا ن ي يا الالباني ل قلوا و ا ما قلوا و ل ك ينكسر كلام معنا ك ث ه ر ع و ز ي ن يخلص درجه من الروح ويخلص د ي ن بسرعه ة ل م س ي ن يقول ا ي ش تتكلم عن م ا ن اي واحد ا س م ه صواق وكان في العراق اضطهدو جمال يعني حاكم اضطهدو أ ن ه يقبض الحاكم في العراق وجاء هنا وابو استشار سير الملك اخو المسلمين سعدو ل شيخ عناصر ق ا ع د ب تقول في الاحاديث مثل الاحكام والناس تقتل في الملايا والجهل بينهم ا ت ويقتلونهم لم ياخذوها ما ما م ويتحكمون ا وهكذا و من الكتب و ا ل أ ش ي ا ء التي تبين الناس م ن ع الصحيح ك انا مستقصرا للملك ه ن ا هذا الاخوان مش ليس ع ي و ا ن ا و ا ل م ي ك يعرفون وصلوا لهم وصاروا لهم كل هذه ا ل أ م و ر تبين ن ان الدين بتين الدين يوسف و الدين بتين او غبيه ويقول عندي دين قوي ويقول لنا عندي دين قوي ويقول ع ن د ل دين قوي و ا ق و ذ ا ن د ي دين ويقول عندي ا دين ع ويحكم الشرع ولكنه ليس هو الطريق الذي يحكم به هي الطريق الذي وضعه له. الشرع له كل الشرع لا ت ر ك شيء أ ب د ا ق ا ل ت على مقر ي ر ي ز و ن لقوما ما ي ه ل ا ه م حتى ب ي د انهم ما يتقون الناس لما حصلت ا س و ر ة في مصر أ ن ا ما حصلتش قبل كده ح ج ا زيي كذابين وجهان س ل ي ج ان ي هذا ل ى ت ط ب ي ق ا ل د ي ن و ن هذا ل م ك ا ن ب د ي ن ا ل إ س ل ا م ب ا ل ي س و ل و ذ ا المكان ب ان يكون هذا المكان ي ان ي و هذا ل م ك ا ن يجب ان ي ك و ل ا المكان ي ج و ل ه ا ا ل ه و ل ل ر س و ل إ يجب ان ه ا المكان ان ي و ن هذا ا ل م و ن ه ذ ل ه ي ج ن ي و ن ا ل م ك ا ن و ا ل م ن ي ج ان يجب ان يجب ان ان يكون هذا ل م ك ا ن يجب يجب ن ك و ا ل م ك ا ن يجب ان يجب ا ل ا و ه ا ا ل م ا ن ي ك و ن ه ل م ك ن ان ي ن ن ان ي ك و هذا ل م ك ن ي ج ان ي ج و ل ل لله الله والرسول ا لله ا ل ق ر آ ن ورسول ا ل ي ا يقول الكلام إحنا في مصر عندنا اشياء كتير كتير متناقضات وفي ناس سلفيين قليل ف ي خ ر ا ف ي ن ف ي ص و ف ي ة ن ج م تشوف الحاجات دي كلها و ت ف ر ق عليها ا ن ت ا ع ت تعدتها هنا السلفيين بس ماتعرفش الدنيا ايه لا تعرفهم من عمال كنا سفرك صوفية عمال لانك من د ت ت ك و ن زيارتك د ع و ي ة او بتروح تغير ر و ح ت جو و تروح ترويع عن نفسك او خبرك نفس الوقت عشان ر ف الناس دي عاملة ايه دي م م مجرد كده تروح ش ت س ت ح و خلاص لا فلن تعرف عشان تاخذ ف ا ئ د ة و تزداد ايمان تزداد بعد عن البدع واك بما ان ز ه ز ع ك م ش و ف ن ا ب ق ى الناس يكذبوا الاحاديث انتم مش كدا و ك تاخذ مني ايه لاني شفت الاشياء ويتحكمون بالاحاديث وهل محدثين و ي ع د و ا العقل وليس معقوله ويتركوا النقل ف ج ه ل ه م ومرات قلوبهم اولا م ح ي ا ة القلوب حياه يذكر ك من هو قلب القلوب ليس ة ولكن ف ن حياة قلبا ق ل و ح ي ة ا ل ن بيجي و س الكتاب والسنة آه ليس قلبك القلوب كلها قلب واحد قلوب العباد قلب واحد و ق ل ب ه ا ل لي ا ل لي و ق ا ي و ا ل لي و ا ل لي و ص ا ب لي ا ل لي وقال لي وقال ي و ق ل لي وقال لي وقال لي و ل ي و ا ل لي وقال لي ل لي وقال لي وقال لي و ي وقال لي و ق ا وقال لي ا ل ل وقال ق ا ل لي وقال لي وقال ل وقال وقال ل وقال لي و ا ل ل ا ل لي ا ل لي و ا ل لي و ا ل لي و ا ل لي و ق ق ل لي ق ل لي و ق ل لي وقال ي و ا ي و ق ل لي وقال لي ا ل لي ق ا ل لي وقال لي وقال لي و ق ل لي و ق ي وقال ي وقال ي ه أ ش ي ا ء ر و ا س ل ف ي ه ق ه ل ي ا ت في ع ن ه ا هو ا ت ق ل ي د ل ا ن ق و ل لك ان ت ك ا ك من ا ل ان ك و هناك ا ل ان ت ن ا ك من ا ل ان تكون ه ا ك من ا ل ي ن تكون ا ل ان ت ك و ا ل ان تكون ه ا ل ان تكون ه ا ك من اجل ان و ن ه ن من ا ل ان ا ك من اجل ا ك و هناك من ا ج ك و ن ه ن ك من اجل ا و ه ن ا ا ل ان ت و ا ا ل ان تكون ك ن ا ل ان ك ن ا ل ان ت ن ن ا ك م ت و ق ه ن ا ا ج و ن ه ن ك م ل ا ي ت ح ش ر و ن ع ش ا ن ك و هناك م و ل إ ي ه ن ل ان ت ك ه ا ن من ت ك ه ت ح ش ر ه ت م و ت و ت ق و م ق ي ا م ت ك ي ع ن ي ؤ ل ي م س ؤ و ل ي مسؤوليه م س ؤ ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه و ل ي ه م س ؤ و ل مسؤوليه س ؤ ل ي ه م س ؤ ل م و ل ي ه مسؤوليه م س ؤ ل مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م س ؤ ل ي ه مسؤوليه م ل ي ه ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه و ل ي ه م س ؤ و ل ي م س ؤ و ل م ل ي مسؤوليه م و ل ي م س و ل ي ه م ل ي ه مسؤوليه م س ل ي م س ل ي م س ل ي س ؤ و ا ي ل ي ه م س ل ي ه م س ل ي ك م ل ي ه م س ي ه م س ي ه م س ل ي ه م ل ي ه م س ل ي ه م س ارتقوا فتنه ثم زعمكم خاصه وعلم ا الله سيدنا قائد عام ث و ر ة أ ي شيء مرض عام عبد الله و ايه ازمات ش د ي د ة لا ت أ ت ي على ناس معينين لا كما قال اهل العلم البتنه تعم و ا ل ر ح م ة خ ص ف أ ي ت كذلك <تصفيق> ها ولكن انا تخصي مليش دعوه باهل البلد اهل مصر انا بنافسي اشوف ديني وخلاص هم يخربون ت ط و ق لا او اهل السعوديه أو أهل, او اهل كويت او اي حاجه يعني م س ت ب ف ا ل ع ز ا ل ي ب ا ل ش ر ع ي ة مشتخب ت ش ت ب الناس او تنتخب منهم او ت ب د أ ه م بالنقد دون ان تبين قطع من الصواب والحق الحق من الباطل نعم هذه خ ب ا ل ة و ب الحديث الصحيح قول ن النبي الكعبة ة ا ل س الله ب ق او في ج ي د ق عليه و ا ن ا ل م يغدو جيش الكعبه ولكن يجب ان يكون هناك ا ش ر ا ح ي ق ص س ك ت ه م ويقصدونه ويقصدونه و ي الله و ح ن ه ك ي ف يخسب ن ه و ي ق ص ا ل ل ه و ف ي ه م أ س و ا ق ه م ويقصدونه م ويقصدونه و ا ح ص د و ح ي ب ي ع ما ق ص د و ن ه ا ي ق ص د و ن ه ويقصدونه ويقصدونه و ي ا ت ه م أ و ك ي ن ه ف ا ل ف ت ن ة ع م الرحمه فلا تقل انا م ن ا س أنا بعيد عنهم أ ن ا أ ش و ف ديني و أ ت ر ك ه م ولا أ ن ص ح لهم واعيش ب و س ط ه م ت ت أ ث ر بهم واعلموا ان الله شريد العقاب الشريط واسكوا الصرافون لأنه قلوب بالأرض تكون رفسكم الأول رفسكم يا مسلمه ي زي ما ن ب ت ك ر أ ص ل ا واولا、آه. وكيف كنت ا ل أ و ل لا تاخذ نفسك ا ل آ ن وانا ل و ق ت ي الحمد لله كل شي عندي سليم مش م ع ت ا ج ل ح د ل ا انت أ ص ل ك ايه عشان تعرف فضل الله عليك اخرجكم تشكروا بتوفكم اتعلموا واجعلكم ان انا شيئا ولكن يقولون ما أ ل ان اجعل أخراهم م ولم لا يكن شيئا مذكورا كل جاء ع ش إ ي ه تتواضع لله تخشع لله ك ف ض الله عليك عظيما ولكم من افعاله الله إ ي وعش ا س ت ر ب ن السبابه م ل و س ه ص ح ت ه مركزه كل هذه خير نعمه تشكر ولكن لابد ان ترجع الى اصله ما ب ي ش ح ا ج ة وربنا اطاله لولا فضل ل ل عليك、آه. لولا ا له ل ما اهتدينا ونصدقنا ونصلينا جاء في ر ج ب ت المؤمنين ع ا لبناء بيت المسجد وكذا عالم عشاء عبونا فالأرض وما وصل النار اتخطفاكم او يمكن لهم حربا امنا خطف الناس ا من حولهم يخطفوه ش ا ن ي خ ذ ف لوسه او يخذلوه او يكفروه كل هذا يحدث الغابرة يتخطفهم ولكن قليلا قذيبا استطيع علمك قليلا ان شاء الله الشيخ يبين ويكمل المخزن عندنا اما الشيخ ف ب ن ا بسم الله و ا ل ص ل ا ة والسلام على رسول الله وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن اتبع هداه أ م ا بعد ف... نشكر إ خ و ا ن ن ا من ط ل ب ة ا ل ج ا م ع ة من ا ل إ م ا ر ا ت ا هذه د ع و ة ط ي ب ة ا ل ج م ع ت ي جمعتنا معهم في هذه ا ل ل ي ل ة مع اخواننا الفضائيين هؤلاء هو د مجتشف ا ا ل صلى الله عليه وسلم ط ي ب ة <تصفيق> التي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين ل ا ب ت ي ه ا نعم الجماد ا ل أ و ل ى ليس كذلك الاول ل ي ل ة الثاني الجماد ا ل أ و ل من العام الخامس والثلاثين بعد الاربعمائه الف من الهجره فالعمل بالتاريخ الهجري هذا من سمت المسلمين <تصفيق> لا ينبغي أ ب د ا على المسلم أ ن يقدم التاريخ الميلادي كما يقال تاريخ ميلاد المسيح عليه السلام أهلاً اعتمده لأنه على التاريخ الذي اعتمده المسلمون لأنه هو الذي يميز المسلمين وقد احترط في الكلمة التي احترط يميز في وقد هو أ ل ق ي عليكم حتى وصل ا ل ي سؤال, سؤال من منكم يطلبون ن ص ي ح ة في رفع همم الشباب في طلب العلم ويقول ما نصيحتك ش ي خ اذا إ رجعت. رجعت الى بلدي ف ا ينفع الله به في ا ل خ ط ا ب ة والدروس لنلقي ك ل م ة و ن ص ي ح ة م ج ي ز يعني منها يستفيد الجميع و ت ك و ن ف ي ه ا إ ج ا ب ة على سؤال خ ي ن ا ل س ا ئ ق ف أ ق و ل إ ن الله عز وجل عظم العلم وعظم اهله ل ع يفرص ي في هذه ا د ن ي الذي ا والأمر ا ل ل أمر الله عز وجل ب أ ن تطلب ا س ي ا د ة منه بخلاف غيره فقال سبحانه قل رب زدني علما هو الطريق الذي من سلكه بلغ ا ل ج ن ة ب إ ذ ن الله ف أ خ ر ج مسلم في صحيحه من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سالك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إ ل ى ا ل ج ن ة وانعم و أ ك ر م هذا الطريق إ ذ عرفنا طريقا يوصلنا إ ل ى النعيم الدائم الذي لا عذاب ب ع د ه و ا ل ح ي ا ة ا ل آ م ن ة ا ل م س ت ق ر ة التي لا ذم ولا هم ولا نكد ة بعدها فكيف لا يسلكه العقلاء فمن عرف هذا الطريق و أ ع ر ض عنه أ و زهد فيه أو زهد فيه فهو ي ف ه غافل لاهن ساهن ما أ ب ع د ه عن استحقاق هذه النعمه ا ل ع ظ ي م ة سلعه الله ا ل ج ن ة وكما في الحديث القدسي الذي الشيخان ان ل ذ ي رب العزه قال اعددت لعبادي الصالحين ما ل عين ر أ ت ولا أ ذ ن سمعت ولا خطر على قلب بشر ا ل ج ن ة ف امر ل ج ن ة أ عظيم وطالبها ل م ا يطلب أ م ر ا لا مطلب بعده إ ل ا النظر إ ل ى وجه الله وهو من أ ع ظ م و أ ع ل ى أ ن و ا ع علم ا ل ج ن ة فلا تعاطف كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أ ب ي ه ر ي ر ة في الصحيحين ان ناسا س أ ل و ا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم ا ل ق ي ا م ة فقال صلى الله عليه وسلم هل تضرون ا في ر ؤ ي ة الشمس صحوا ليس دونها سحاب قالوا لا ف قال هل ت ض انكم ر و في رؤية القمر ليس القمر سحاب قالوا لا ، قال دونه ن لا تضرون ا في ر ؤ ي ة ربكم كما لا تضرون ا في ر ؤ ي ة الشمس والقمر وفي رؤية أحدهم وقوله صلى الله عليه وسلم تضارون جاء على روايتين تضارون على بالتجديد من الضر لا يصيبكم ضر في رؤيته إ ذ ا اجتمعتم في صعيد واحد لا يصيبكم الضر أ ي من ا ل م ز ا ح م ة و ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى بالتخفيف لا تضارون أ ي من الضرر اي لا يصيبكم الضرر من رؤيته سبحانه كما لا يصيبكم الضرر إ ذ ا اجتمعتم ل ر ؤ ي ة الشمس أ و القمر ليس ن المناسب س ا ك ل ل يرى ا ق ر ولو ا ج ت م ع في مكان واحد ما يصيب أحد مننا أو ولو لرؤية مكان ما مننا تزحمنا القمر م واحد الضرر الضر ا أو ولو أو أحد ل ش وهذا ت ش ي تشبيه ه من باب تشبيه ا ل ر ؤ ي ة بالرؤيه ام <تصفيق> ليس من باب تشبيه المرء بالمرء حاشا وكلا <تصفيق> ف إ ن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير <تصفيق> وفي ر و ا ي ة ث ا ل ث ة أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال لا أ ض ا م و ن اي من, الـ من, الـ من, الـ من الـ الـ الانضمام يعني لا ينضم بعضكم إ ل ى بعض في رؤيته م فكل يراه في م ك ا ن لا تحتاجون الى ان ينضم بعضكم إ ل ى بعض كما يحدث لو, لو هناك شيء لا يرى إ ل ا بالانضمام احضرنا ان نرى شيئا هنا في خلف هذه ا ل ش ج ر ة ينضم بعضنا على بعض حتى نرى هذا الشيء هذا لا يصيب, لا يصيب المؤمنين في ر ؤ ي ة ربهم كل يراه في مكانه أ ن يحتجر ا ان ينضم أ ح د ه م الى ا ل آ خ ر وفي ر و ا ي ة ر ا ب ع ة أ ن ه صلى الله عليه وسلم قال لا تضامون أ ي لا يصيبكم الضيم اي م ش ق ة والتعب في رؤيته سبحانه تجتمعون في مكان واحد ترون ربكم دون أ ن يصيبكم أ ي ضيم أ ي م ش ق ة او عنب نعم ساريكم فالوصول إ ل ى هذه المكانه العظيمه شيخ. هذه ا ل ش ر ج ة ا ل ع ا ل ي ة <تصفيق> وهي ان تنظر إ ل ى وجه الله عز وجل وجوه يومئذ ن ا ظ ر ة إ ل ى ربها ن ا ظ ر ة <تصفيق> و أ ع ل ى أ ن و ا ع نعيم ا ل ج ن ة هذا هدف عظيم سام ي ومطلوب لا يسعى إ ل ي ه إ ل ا م ب ا ن وعن س ل ا ل ل ف أ ع ظ م و أ ق ص ر طريق إ ل ى هذه ا ل ن ع م ة ا ل ع ظ ي م ة التي لا نعمه بعدها هو طريق العلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى ا ل ج ن ة هذا هو طريق ا ل ج ن ة طريق العلم النافع ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ي س أ ل ربه هذا يقول و اللهم ا اني ا س أ ل ك علما نافعا وكان صلى الله عليه وسلم يدعو ايضا قائلا اللهم إ ن ي أ س أ ل ك علما نافعا و أ ع و ذ بك من علم لا ينفع فالعلم إ م ا أ ن يكون نافعا لصاحبه في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و إ م ا أ ن يكون ضارا على صاحبه في الدنيا و ا ل آ خ ر ة فليس مدح العلم في النصوص ا ل ش ر ع ي ة على ا ل إ ط ل ا ق ل أ ي علم أو المدحو الوارد النصوص لكل علم لا إنما الوارد الوارد في النصوص الشرعية إنما في انما يتنزل على العلم النافع وما هو العلم النافع وعلم الكتاب و ا ل س ن ة وما كان عليه سلف هذه ا ل أ م ه والذي قال فيه الإمام أحمد بن محمد رحمه الله تعالى العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة لا فيه. ليس العلم نصبك للخلاف سفاهة رسوله قلهم ليس أحمد محمد رحمه بن فيه نصبك بين قول الرسول و ر أ ي فقيه هذا هو العلم وكما أ خ ر ج البياقي في م ن ا ق ب الشافعي بسند صحيح عن الشافعي انه كان يقول العلم جهل ا عند أهل اهل ل ج كما العلمي الجاهل جاهل أن أهل عند ثم أ ن ش د قائلا منزله ة ا ل ف ق ي منزلة السفيه من الفقيه ك م ن ز ل ة الفقيه من السفيه فهذا زاهد في قرب هذا وهذا أ ز ه د منه فيه زاهد في قرب هذا الجاهل زاهد في قرب العالم من العالم في يقترب قرب من أن و ه ذ العالم أزهد منه فيه ا أ ز ه د في أ ن يقترب من الجهال منه في زهده من القرب من ا ل ع ا ل فالعلماء يزهدون في الجهال وكذلك الجهال يزهدون في فئة رأيت مجالس العلماء ولذلك إذا رأيت فئة من إذا الناس ولذلك تزهد في مجالس العلماء وتبتعد عنها فاعلم أ ن ه م سفهاء لا شك في ذلك ومن يرغب إبراهيم إلا عن مله إ ب ر ا ه ي م إ ل ا من سافه ا نفسه و ا ل ر غ ب ة عن مجالس العلماء فيها شيء من هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث ب م ل ة ا ل ح ن ي ف ي ة ا ل س م ح ة التي هي مله إ ب ر ا ه ي م وبلا شك ا ل ر غ ب ة عن م ل ة إ ب ر ا ه ي م أ ي عن, عن عن دين إ ب ر ا ه ي م الذي هو ا ل إ س ل ا م هذا كفر واما م الذين عن ل العلم كسلا وزهدا أو ابتداعا وهوا أو وضلالة بدعة على ولا يقال انهم كالذين رغب مله ابراهيم أ ي من باب الكفر والشاهد بارك الله فيكم أ ن العلم مطلب عظيم ولهذا م د ح الله أ ه ل ه في غير م آ ي ة منها قول الله عز وجل إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء ومجالس العلم هي مجالس ا ل خ ش ي ة ا ل ح ق ي ق ي ة فكما قال الامام مالك رحمه الله تعالى مالك بن أ ن س صاحب الموطن إ م ا م أ ه ل المدينه ة دار ج ر ة الخشية قال إنما العلم الخشية وهذا مصداق مصداق هذه ا ل آ ي ة إ ن م ا يخشى الله من عباده العلماء وهذه أ د ا ة حصر وقصر يعني الذين يخشون الله حق خشيته هم العلماء ليسوا إ ل ا العلماء فالذين يدعون خشية الله مع قيامهم بالطعن في العلماء وتشويه ص و ر ة العلماء هم أ ب ع د الناس عن خ ش ي ة لا ل ح ق ي ق ي ه بل هم كذبه وقد يكون, وقد يكون فيهم من النفاق ما فيهم ولذلك الخوارج الذين خرجوا أصحاب الله صلى الله على رسول صلى عليه وسلم والذين ح ذ ر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ما حديث هم أ ب ع د ا ل ن ا س عن ا ل خ ش ي ة و إ ن كانوا يتظاهرون او يظهرون ب أ ع ي ن الناس أ ن ه م خشيهون بكاءون زهاد يقيمون الليل و ي ق ر ؤ و ن ا ل ق ر آ ن لكن ل ي س من أ ه ل ا ل خ ش ي ة ل ي س من أ ه ل ا ل خ ش ي ة وان ت ظهروا بهذا ان ظهروا يعين الناس أ ن ه م كذلك هم ليسوا كذلك وكثير منهم طلاب دنيا على خلاف ما يظن البعض أ ن ه م زهاد عباد هم عباد نعم في الظاهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر عليهم صلاته إ ل ى صلاتهم وصيامه إ ل ى صيامهم يقراون ا ل ق ر آ ن لا يجاوز ح ن ا ج ر ه م هم ز ه ا ن عباد في الظاهر ع ولكنهم في ا ل ح ق ي ق ة طلاب دنيا كما هو واقعهم أ ن ه م إ ن م ا خرجوا لطلب السلطان <تصفيق> ومن مقال تبين الآثار الطيبة في هذا الباب التي تبين هذا <تصفيق> أخرجه سعد في الطبقات أخرجه في في سعد لسند صحيح عن الحسن البصري <تصفيق> أ ن ه جاءه رجل فقال له يا أ ب ا سعيد <تصفيق> خرج أ ن ا س في الجهاد يقصد في قتال, في قتال السلطان فقال له الحسن هل منعهم السلطان عن إ ق ا م ة ا ل ص ل ا ة و إ ي ت ا ء ا ل ز ك ا ة وصوم رمضان قال لا فقال الحسن ولم ا خرجوا؟, خرجوا للدنيا فقال له الرجل إ ن أ ح د ه م يخرج حتى تتكسر الرماح على ر أ س ه فهل هذا خرج للدنيا فقال له الحسن انظر ماذا يطلبون هل خرجوا من اجل ان السلطان منعهم ا ل ص ل ا ة والصيام و ا ل ز ك ا ة فقال لا انما خرجوا كي يطلبوا السلطان اي الدنيا لم يخرجوا من اجل ن ص ر ة دين الله كما يدعون هذا حالهم هذا حالهم ولما خ ر ج خ و ا ر ج ا ل أ و الوثمان ئ على رضي الله عنه في يوم الدار ا ل ذ ي ن قتلو ا ا ل ذ ي ن قتلوثمان بعد أ ن قتلوثمان رضي الله عنه لما قفزو ا على الدار وكانوثمان رضي الله ي ق ر أ في كتاب الله ق ت ل و ه ويقرا في كتاب الله حتى سقط د م دمه أ ث م ا ن على كتاب الله على、المصحف. ماذا ص ح ف م صنعوا بعد ذلك بعد أ ن قتلوا أ ث م ا ن أ خ ذ و ا ينهبون ما استطاعوا من دار أ ث م ا ن ثم هرعوا إ ل ى بيت المال يصرقون م ا ا س ت ط ا ع و ا من بيت المال ثم مشهر بيت قطر عثمان؟ ولماذا صنعوا هذا هل كما يدعون ل أ ن عثمان رضي الله عنه وحشا و كان ل ك ظالما أ و لم, لم يحكم بالعدل أ و أنه يحابي قرابته إلى آخر الاتهامات الباطلة التي النورين الخليفة الراشد بها النورين الخليفة آخر الراشد تأموا بها تأموا بها ذا ذي لا ل انهم طلاب الدنيا مع الدعائم أ ن ه م يريدون ا ل آ خ ر ة فطالب العلم الذي يريد وجه الله ودار ا ل آ خ ر ه ينبغي ان يمحض نيته وان يمحصها و أ ن يجاهد نفسه في استحضار ا ل ن ي ة ا ل ص ا ل ح ة التي بها ينال هذه المرتبه ا ل س ا م ي ة في ا ل ج ن ة أ ن يكون من الذين ينظرون إ ل ى وجه الله يوم القيامه ولذلك كان تمحيص ا ل ن ي ة من أ ص ع ب ما يكون كما كان يقول سفيان وغيره ما ع ل ا ت شيئا أ ش د علي من نيتي ولكن ا ل أ م ر يحتاج إ ل ى جهاد واجتهاد وكما قال سبحانه والذين جاهدوا فينا ل نهدي انهم ص ب و ا ل ن ا فطالب العلم و ص به رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الذي الألباني في الصحيح الله الإمام استثلة صححه وكما أ خ ر ج أ ب و خ ي ث م ة زهير بن حرب النسائي في كتاب ه العلم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال تعلموا العلم فان أ ح د ك م لا يدري متى يختل إ ل ي ه يختل من الخل اي ا ل ح ا ج ة إ ن أ ح د ك م لا يدري متى يحتاج الناس إ ل ي ه وهذا الذي نحن نعانيه هذا الزمن نقص, نقص في كثير من البلاد في العلماء الذين يحملون هذا العلم ويبلغونه إ ل ا ما حب الله هذه البلاد البلاد ا ل ط ي ب ة البلاد ا ل س ع و د ي ة من العلماء أ م ا البلاد ا ل أ خ ر ى ففيها ما فيها من النقص وقد يستثنى من هذا اليمن هذا خباه الله عبدالله هذا بالعلماء القرعاوي الشيخ ابن للشيخ ببركة مقبل ونسألوني أصلحة دعوة دعوة ثم رحمه أخوال, اخوال البلاد المسلمين ونرزقهم أ من علماء ر ب ا ن ي ي ن أ م وفي مصر الذين هم ال... يحملون ن ي ا ل د ع و ة ا ل س ل ف ي ة ق ل ة ن س ب ة ليش هذا العدد الخضم وشيخ ن ا الشيخ حسن عبد الوهاب يعني بسبب أ ن السلفي ليس لهم ما عند الحزبيين من إيش؟ من الدعايات و إ م ك ا ن ي ا ت ه كثير لا يعرفون الخبره لا يعرفون كالحال في بعض البلد بل قد يكون هذا في معقد ا ل إ س ل ا م في ا ل س ع و د ي ة في بعض في كثيراً يعرفون أن أو السلفين البعض لا العلماء حقاً نحو الشيخ ا لا ش ي خ ن ا يعرفون ي الشيخ ي ش و حول ن لا ع بوجود الشيخ غيره وإن, وان عرفوا قدره لا يهتمون بالانتفاع به إ ل ا من رحم الله هذه من غربه ذ ه من غربة العلم و غ ر ب ة أ ه ل ه م كما قيل إ ن أ ز ه د الناس في العالم أ ه ل ه م والشاهد ب ر ك الله فيكم أ ن العالم الرباني يصلح الله ب ي البلاد والعباد وكما تعلمون أ ن هذه الخيرات التي نحن نعيش, فيه نعيش فيها نعيش في هذه ا ه اللحظه ة هذا الاجتماع الذي الاجتماع ي نحن ف وهذا الانتفاع بالعلم في هذه ا ل م د ي ن ة ا ل ط ي ب ة م د ي ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم و ع ل ى العلماء الذين قمت بهذه ا ل م د ي ن ة ا ل ط ي ب ة وغيرها ف ي من بلاد نجد م ك ة وجيزان وغيرها إ ن م ا هم ث م ر ت عالم ربان ا ل إ م ا م محمد ا بن عبد ا ل و ه ا ه ثمره دعوته فكل من جاء بعده إ ل ى أ ن يشاء الله من علماء هذه البلاد أن من ث م ر ة لصبر و د ع و ة هذا ا ل إ م ا م فهكذا عالم ا ل رباني يحقق ل ه ب ي الخير الوفير مما لا يعلمه إ ل ا الله هذا الذي ننصح ب إ خ و ا ن ن ا أ ن يهتموا بالعلم و أ ن يهتموا ب ا ل د ع و ة إ ل ى الله على ب ص ي ر ة و أ ن يسعوا إ ل ى إ خ ل ا ص ا ل د ع و ة إ ل ى الله و إ ل ى ا ل إ خ ل ا ص في طلب هذا العلم لعل الله أ ن ينفع بهم البلاد والعباد و أ ن يرفع بهم من الشر ما يرفع سبحانه هذه ر ص ح ت ي لنفسي و ا ل إ خ و ا ن ي أ س أ ل الله أ ن ينفع بها أ ن يتقبل منا و منكم ان يثبتنا و إ ي ا ك م على سبيل العلم النافع و صلى الله على محمد و اله ص ح ب و سلم <تصفيق> أنا الأخوة من سؤال الله قليلا شاء الله الجعبة شيخنا هذا ا أكثر كثير إن س لا يخفاكم ما مرت علي ه دوله الامارات من ه ج م ة شرسه من إ خ و ا ن المسلمين وسعي في م ر ت ب ه ب ه ج م ة من إ خ و ا ن المسلمين يا شيخ على د وسعيهم ل الإمارات ة و في إ ف س ا د ا ل ع ل ا ق ة بين هذه الدولتين السليلتين الامارات ومصر ايش قولكم في هذا شأ والناس يعرفوا عنا الخير ويسمعوا ن ا فمن ا ل أ س ب ا ب ا ل ق و ي ة التي أ ر ا ه ا تكون س ب ب في فض هذه الفتن أ و على مساهمه في فضها أ و التخفيف منها ان يعرف الحكام شان اهل السنه الخلاص س أ ل و ك أ ن ك انت لا تخش في ا ل ث و ر ة ولا في ا ظ ه ر ه ولا تسكن بالحاكم وماشي في شغلك و أ م ي ن وصادق م فهذه ر و ض تكون كثيرا ف الصفات كلها كل واحد يحبها حتى لو كان ب ي ن ه وبينك في العلوم خلافه الفيديو يحب ا ل أ خ ل ا ق منك ب رغم أ انه مختلف, مختلف ما نشكر في حاجات في ولكن هذا نشكر ولكن في في حد قلبه برده عنك ا م في أ ن إن أنت إ ن س ا ن لا تعاق ت وشهدنا ا ذلك من الناس ي ن ظ ر لك ا ل ع د ا و ة واين بقى احد منك يسال عنك و ت ب ه ويراك ا ل ش ي ء ي ق و ل ع ن ز و ي ان الله يبغى س و ر ل ح ق ولكن دي ح ا ج ا ت أ ن ا مش مرتاح ل ك ل ا م ه كلام من هذا القبيل ف أ ن ت احب الى ذلك ب ا ل أ س ا ل ي ب ا ل ش ر ع ي ة والتماسك والترابط والعلم النافع والعمل الصالح ويظهر منكم ذلك والناس يعرف عنكم ذلك فهذا ن شاء الله يكون فيه خ ط و ة عظيمه ة ل ا ت أ ث ي ر ه ا في تحقيق هذا ا ل ا م حتى يعرف الناس ح ق ي ق ة السنه وحقيقه الاخوان ا هذا الذي يبعده أرى انا ي ر ك اقول لك ي انك تتحدث عنك وتعرف عنك وتعرف عنك وتعرف عنك د ا ل و م كما ة حصل ف عنك حتى المسؤولين اتعرفوا أ خ ل ا ق ا ل أ ه ل السنه وفرحوا بهم بعدما كان بينهم ب ي ن ه حواجز من البلع والخرافات و ا ل أ ب ك ا ر السيئه والسؤال كان د و ر حول م س أ ل ة دور ا ل إ خ و ا ن في إ ف س ا د ا ل ع ل ا ق ة ما بين إ م ا ر ا ت ومصر نعم نعم فنقول ي ع ن ي إن تميز أ ه ل السنه بدعوتهم في كلا ل ب ل د ي ن وحدوث الترابط بينهما ووصول هذا إ ل ى العامه اين استطاعوا وإلى وطلبة وخدمة نجو كذلك الحكام الثلاثين الغلماء أحد من العلم في كل البلدين هم يعرف في البلدين عقيدة أن وأنهم مخازي ومساوئ المسلمين الذين هم ضد الحكومات ع ا م ة ا ل إ س ل ا م ي ة وضد المسلمين فان حزب ا لقاء المسلمين أ ع د ا ء ل ل إ س ل ا م واهلهم أ ه ه ه ل ذ مجال أن يعرف و ذ ا ا معروف عند ح ك و ومن م ا الآن ت قبل هم يعرفون المسلمين يسعون الفتن الأخوان أن حزب لإحداث والقلاقل داخل البلاد ا ل م س ل م ة واحداث ا ل ف ت ر و ا ل ق ل ا ق خ ا ص ة في البلاد التي صرحت وصار له جهود في م ك ا ف ح ة فكرهم ي الفاسد وجرائمهم ومن هذه الدول ا ل آ ن التي تقوم بها مصر و ا ل إ م ا ر ا ت فبلا شك هم ي ر ي د و ن إ ح د ا ث ا ل ف ت ن ة و ا ل ب ل ب ل ة والقلاقل في هذين البلدين و ف ي م ر ه م و في كذلك البلد السعوديه طيب حدث بين السلفيين في حدث البلدين التوافق ا كل و ظ ر وظاهر يريدون الخير ت دعوتهم دعاية البلدين أعظم وأمان وأنهم والمسلمين أنهم هذا أمن للإسلام من ما في كل البلدين. هذا من أعظم ما يضرب ا ه ا ل إ خ و ا ن ويظهر عند الحكومات وعند ع ا م ة الناس ان سلفيهم كما قال الشيخ الاسلام أ ع ر ف الناس بالحق و أ ر ح م الناس بالخلق الله ما سؤال في الله مجالسة العلماء لا كافر طبعا السؤال الماضي حول لتعقير مستفى نصيحتكم حزيوكم في صغير ضوء وهذا يكون بجانب إ ظ ه ا ر مخازي ومساوئ ا ل إ خ و ا ن بنقل كلام العلماء الربانيين فيهم و إ ظ ه ا ر اصولهم ا ل ب ا ط ل وتحذير الناس منها لأنهم الناس الإخواني أول لما الشباب أمرهم يخدعون صنع حسن فن أمرهم أمرهم نحن دعوتنا كما خدع دعوة بشعارات قولي كاذبة لما سلفية و ح ق ي ق ة صوفيه و ح ق ي ق ة صوفيه ة و ة سلفية و ح ق ي ق ة صوفيه ة وطبعا ك ل ا م و لا علاقه لها منهج السلف إقامة ا ا م و ل وهم ا الوضعية كحال العلمانيين الليبراليين ن ن ي بل هم أخبث وأشد خ ط ر اكثر على العلمانيين يفعلون الإسلام والمسلمين من الليبراليين لأنهم يفعلون هذا باسم الإسلام هذا باسم من أمر وهم أ خ ي ا ن ة بل هم خونه وصدقه نعم عمد حامد لما نحن الفقي م الكلمة الخوان شيخونا أقرر هذه شقيق, شقيق الشيخ حسن الشيخ محمد البنى رحمه الله. قال عنهم اخوان ل إ المسؤول خونه ا يخونون ا ل إ س ل ا م و أ ه ل ه وخياناتهم ث ا ب ت ة عبر التاريخ إلى وقتنا هذا فهم أ ع و ا ن اليهود والنصارى و أ ع و ا ن الروافض على الدخول في ديار ا ل إ س ل ا م هم الذين يمهدون الطريق لليهود والنصارى وللروافض لكي يضعوا أ ي د ي ه م على منافذ ومخارج بلاد ا ل إ س ل ا م في أي بلد كل هذا خدمة لحزبهم لحزبهم. هم لا هم يعملون لأجل بلد لحزبهم لحزبهم الحزب لما كل خدمة نصنعهم هم هم منما كانوا هذا وانتصارا ولو على حساب الاسلام ولو على حساب بلاد ا ل إ س ل ا م يعني هدوم ا س ت ع د ا د أ ن يسلمو ا بلاد ا ل إ س ل ا م إ ل ى ا ل يهودو النصارى و إ ل ى ا ل ر و ا ف ي ع ي ث و ن ف ي ه ا فساد ا من أ ج ل ح ز ب ه م و هذا ا ل ذ ي كان و ا ي س ع و ن إ ل ي ه ف ي م ص ر و كان و ا على وشك أ ن ي حققوش ا انها لولا أن لو الله ت د ا ر ك المسلمين ب ر ح م ت ه هذه ا ل بلاد و صلى ا عليه من م مزق ه م ك ل ممزق و شرد هم ولكن يقطع دابرهم من كل بلاد الاسلام س قيل البركة ل كابر عازي ا مع أفهم ا نصيحتكم、no. الأكابر、no. ترك <بتب> <بتب> هذا طبعا الذي نؤكد عليه و اكد عليه الصف م كلمنا كله داخل يعني م د ع م بهذا أن السؤال يعني م د ع م ب ا ل ا ج ا ب ة على هذا السؤال و نجلس مع العلماء و ناقد ع ل م و أ ن ا شخصيا كنت ش ع ر مع أ خ و ا ن ي كل أ س ب و ع م ر ة أ و اثنين م ا ر ش كندا واعرف كلامهم إيه واعرف اصطلاحاتهم إ ي ه أنه يعبر عن ح ا ج ة انهم اصطلاحات ل شرعيه قيم العلماء من أ ه ل ا ل س ن ة ياخذوا بها م ن خ ب ر حرفك فهذا كله أ م ر عظيم فكيف تخوي ب منهجك و ع ق د ت ك وتثبتك إ ل ا من تاخذ معلومات ه و ل ا ت ئ م التكرار أن المؤمن يقول عليه ا ل آ ي ا ت زالته إ ي م ا ن ا لا, لا يزال ايمانا و ق و ة قلت أ ن ا ادرس ف ج ا م ع ة ا س ل ا م ي ة التوحيد وكتاب ف ص ح ا م ج ي د بالذات كل ما أ ش ر ح ا ل ط ل ا ب وعندي مثلا في اليوم أ ر ب ع دروس خمس دروس كلها م ش ي ه ا مع بعضها ف ص ل الاول والثانيه والستات لفصولي على الدراسه ف أ م ش ي مع بعضهم أ خ ل ص هنا و أ خ ذ نفس المك... الجزء ا ل ل ي خذته من ق ر ا ل د ي ن ا ء وهكذا ازداد حبا له و أ ز د ا د إ ق ب ا ل ا عليه ف ه ذ ر المؤمن انها هي بضاعه بتاعتنا فلذلك نفرح بتكرار غيرنا يسال أ ن ي أ خ ذ ه ا ت ك ل م و ي أ خ ذ ه ا ا ل أ غ ر ا ض لان نعمل الله إ ن شاء الله فهكذا يابني يا أ ا لازم تقعد مع طلاب العلم واهلها مثنين أ خ و ك اللي زيك ي ش ج ع ك و ي ش ج ع ه م والا ع م ل ل ك في العلم يديك معلومات وانت تتعلم و ا ل ش ه ر ا ل كبير يديك ز ا ما ب ا النظام ماشي فين في الكليات والحقيقه حتى الناس ا ل د ر ا س ة ا ل م د ن ي ة ف محاضره ع ا م ة ك ب ي ر ة ومحاضرات ص غ ي ر ة في القسم يعني كل فرقه ص ب ر ب ن في كذا درس ضيق والدرس الواسع في المحاضرات ا ل ع ا م ة د ر س الضيق التركيز وهكذا فنحن ن س ن ا اقل منهم هم ي أ خ ذ و ا م ن ن ا وهكذا ف أ ن ص ح ن ف س ي اخواني دائما تاخذ تقصت عن العلم ولو ا الكتاب الكتاب مع مع مع مع العلماء يجريك يجريك مع قلت واحد ع ل م قليل ت أ خ ذ منه علمه اغزر ت أ خ ذ منه عشان تزداد علمه وإذا ولدت ي إذا ماء قال السهل شيخا الله ونفعا كنت لك إليكم بكم أحسن مخيف ومدى شيخ يقول بعمركم على طاعة لو تخبروننا أ حفظكم الله عن علاقتكم وعلاقه أ خ ي ك م ب الشيخ محمد بالشيخ ربي هادي. نعم. الشيخ ربيع بن هادي وعرفنا من زمان هو أ خ كريم وشيخ فاضل و س ت ا ذ لنا جميعا في نفس الوقت صديق للشيخ محمد أ خ و ه صديقه وكان نروح ع ناكل د ه ن عنده و ي د ع م شو محمد نقعد نتكلم نقعد نبحث في امور ا ل ش ر ع ي ة و أ ن ا طالب عين ما اسمع م ن ه ف ليس بالان بس لا اخوه قديمه صدقه و ح ب في ا ل ل ه لاغراض ليس الاغراض فلاكفا ل ا احنا نتكلم عنه كانوا ع ن ى ج د ا ر ه لان ن ع ر ف ه واحد ت ا ي ع ر ف ه لكن ن ع ر ف ه لان عاشرناه وبعض الوقت وزرناه وزارنا وكان يجي مصر فالذي يحب ان يعرف عن الشغله فيه ا س أ ل ه نحن نقول له نقول اكثر ف و ض ي ح ا وتفصيلا من غيرنا من الذي سمعه م الكتب م ث فالشيخ ل شك الله يبارك فيه هذا العمل من زمان ويكفي يعني آ الشيخ عرف به ونقول زكاه ان ي ز ك ي ا ربنا يزكي عرف به الشيخ النبات والالباني ومنع سيدنا والفوزان ومنع الاحزان وقلت له عرفوا به ق ا ل و ا هذا إ م ا م الجرح والتعديل في هذا الوقت فكيف ت ب ت ن الفرصه ونتركه ونترك علمه ما يبين لنا من يضع نقطه على الحروب إ ل ا أ امثاله شيخ أمثاله. فهذا الفضل من الله علينا أ و عن هذه امه ل أ وكذا يقول نقول على قول ل و ا ج ه ر في تكثير عدم ا ل لحديث الإسلام كما السهم ل خ يخرجون يخرج و توجيبكم ا كما كما ر ر ج من من ي ع يمرقون ا ل ا يرخوا لم بينهم وميزه اهل ا ل س ن ة التي لم يقدرها قدرها البدعيين لم يقدرها خضرها. اخطر ل أ فرقه هي الخوارقليه عندهم السلاح ولكن في فرق في العلم أ خ ط ر وهي م ع ت د ل ة ت ق ر أ أ ش ي ا ء ق ر ي ب ة من الضلال عن أ خ و ا ل ا ل ش ي ا خ لو ق ر أ ت وشفت تعجب منها مناقضا لاشياء مو من العقل و ا ل م ل ه ج ولكن لا ن ك ف ي ر ل أ ن التكفير له شروط والمشايخ ب ت ر و ن ا اللي ي ع ل م و ن ا ومن يكفر ا ل ق ر آ ن يكفر و ا ل س ن ة يكفر بإيه؟ بقول العلماء ل بقول ويسالوه بقول وينصحوه ويصبروا عليه حتى العلماء ولو قال ك ل م ة الكفر لا يكفرون حتى يعرفون أ ن هذا نابع من داخل عن علم مش عن جهل لان ل ج ه ل يعذر ب ج ه ل ويعذر أحد ب ه عبد ا ل و ه العذر م ا ر ف ش ويعذر ا ح ب ا بهذا ه أدلة من العذر لو أذباني ل لو كان ص و ف ي ويروح ا ل أ و ل ي ا ء و الى دينهم ويستغذوا ب ه ل أ ن ا أ ب و ه ص و ف ي وعمه ص و ف ي وجدوا ش ي خ ط ر ي ق ة عايش به ان ن ن ز و لذلك بلغه من العلم ما يعرفش لك فكيف ن ك ف ر ه لا فهذه أ م و ر ع ظ ي م ة العلماء قالوا بها مش س ت من عندنا فالمبدا في ا ل إ س ل ا م الذي قرروا العلماء ن ن ص ح ه ونصبر عليهم ونعالج جهلهم ف إ ذ ا أ ص ر و ا بعد ذلك عن علم خرج العلماء يحكموا في امرهم ولماذا س ا ل في شيء ت اخر سؤالا نفسه سؤالا نفسه سؤالا نفسه سؤالا نفسه سؤالا نفسه سؤالا نفسه سؤالا نفسه سؤالا نفسه سؤالا نفسه سؤالا نفسه سؤالا ي ت نفسه سؤالا نفسه سؤالا لكن بقى المعتذره والخوارق ع ى احد ي ا ل ن ي ج و ل و ن على ا يكفيه ه ا د وغيرها مصائب كبيره اليس كذلك مسلم ما ب ا ل ت ح ي د وارتكب ذ ن ب كبيرا و ا ل ق ر آ ن يقول والحديث يقول يخالف الكفار ا ي والكفار لا يخش ر من النار فيجب ابدا بخلاصة وخارجتهم ا ل ي ايه خلاص عشان عندنا ما و ل ا زل الخارج ل وتبقى ع م ه م ل ي ه ب ي ق و ل و ا كذا وكذا وكذا و ت ج د حاجات ع ظ ي م ة وخاصه ا ل ص و ل الشرعه و ا ف ر و ع يبقى الناس تسكت بقى متكلمه ف ن ت تاخذ ب ك ر ة وتعتقد ب ك و ر اهل السنه ا ذ ا ل ل ه ا ل م ن يقول <تصفيق> ف ض ل ت ك ع ا ن لنا بعض ا ل أ خ ط ا ر التي يترتب التي يترتب عليها ا ل ا خ ت ر ا ر بالنفس والانتصار للنفس و... ولو ت ذ ك ر و ن لنا خ ط ر ا ل ل ج و س مع ا ل ح ز ب ي ي ن و ا لنا ذ ي م ن ه ج و واضح خطر الجلوس بين مع الحزبيين والذين منهجهم غير واضح نعم نقول ينسى عند الإنسان أولا الأول غروب وهذا ما عندي... يكون ربنا ادانوا ملكات ومشاهدين عندنا خزائن و ن ز و ر بقدر ب ا كل شيء خزائنه عند الله ي د ي ح ك م ة وفي الحديث إيه؟ جدل المنافق ب ا ل ق ر آ ن كل هذا موجود يديله ملكه النقاش و ا ل أ م و ر ا ل ع ق ل ا ن ي ة يستر ا أ فيك ويخليك ما ترد عليه وانت عندك الحق إ ن البينا س ع ر ة ان الاشياء الحكمه نقول ف ا ل أ ش ي ا ء دي ملكات ا ل إ ن س ا ن يتميز بها عن غيره أ و كثر الحبز أ و ا ل ز ك ا ء في ا ل ب ه الزكاء غير ز ك ا ء الذكاء بالزين و ا ل ز ك ا ء الزكاء بالذات ا ز ك ا ء عند اليهود ز ك ا ء وعند المسلم ذ ك ى ولكن الذكاء ف الزاي ليس إ ل ا عن د المؤمن طهاره النفس والقلب والفهم الشرعي ليس ع ن المسلم ذكيرا اوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء وعلموا علوما وليس لهم عل... فهوما、آه. فما ا ت م ع و م ا ل ا ا ك ث ر ه ن من غنم شيء قول العلم وهكذا فهذا كله تخبلك منه الناس دي ما تاخذش بكلامها واش اختر به ي تدينه و فاذا إ ما سب هذا ولم يجد من ينصعه كل يوم يزداد وفص الناس اليه على ادته م ف م ش حد ظهر زيه وحجب ا يقول له لا خبالك خب من نفسه أسأل ربك نفسه. اول س نفسه أ أ ل ربك يقشر حاجة تقول إ ي ه ء تخاف ل إنه نفس طرفة عين ت من نفسك وغروره ف ذ ا ا ل إ ن س ا ن موجود إ ذ ا ترك إ ن إ ن س ا ن خلق هلوعا ح د ويستهتردها و ج هكذا من وحد ه ولكن اي ه مؤمن يجاهد في إ ص ل ا ح هذه العيوب ويصرف عن نفسه الحاجات المخالفه للشر و ا ذ كان عنده بعض الرواسب يصلحها لازم ا ل إ ن س ا ن يكون كده ليس ب كلهم هلوء و... ينطبق ع ي يكونوا ي عليهم ولا احد ي ص ل ح لا、آه. فخلقت عن فطره ة في احسن تقويم ثم ا ر أ ت ن ا ه ا ث ب ر س ا ك ن إ ل ا الذين ه م ن و ع من الصالح ف أ ن ت ب ا ل ف ط ر ة خلقت عن ا ل خ ي ولكن الشيطان والنفس ا ل أ م ا ر ة قد تدعوك إ ل ى أ ش ي ا ء تضعف من دينك وتجعل لك إ ن س ا ن ضعيف في الدين وقلبك يضعف فتعالجه ب إ ي ه بالدين وسطوح اخوك يقولك لا ما تعملش كده وتخش لوحدك وتخش لديك الوقت ب ا ت ج ع س بعقلك لوحدك ا لا كل هذه ا ل أ م و ر تجعلك ت خ ت ر بنفسك خ و ص ا اذا ك ا ت عندك ملكات واحد مسكت في ا ل ر ي ا ض ة زي واحد في ك و ي ه ا ل ه ن د س ة طالب واحد استاذ كبير بتاع ا ل ر ي ا ض ة ا ل ر ي ا ض ة بتاعت الحسابات يعني اشياء ا ل علميه ة تفيها الرياضات فرح بعد ا ي ي س أ ل ع ل ى الولد دا الاستاذ فين الولد كان مش م و ج و د او ت أ خ ر انا هتهولي جاب الولد ق ا ل و التحريك المساله ازاي ن ا مش عارف احل حل التعب الولد حل حل ما يعرفوش الاستاذ وهو استاذ ر ي ا ض كبير م ل ك ة ت امتحن بيها اما تنفعك في دينك اما تنزلك تحت والاخركه والعقيمه المتخيه مش ه ي ظ ه ر الاول ويظهر ينتبش. وينتبش وينتبش ما آه. وينتهي ويفرقها زي ه ما ل غ ر و ر ج ل ك م ن ا ن ت ع ن د ك م ل ك ا ت او عندك شيء ج ل ع ا ل ل جنبك ثم مافيش ادي انصحك وماعندكش تقوى البعيد يعني في قلبك عشان تردعك ازي ا ل غ ر و ب فارتبش لا تكتب لوحدي ابدا لازم اخوك معك و ش و ب الانسان الحريص اللي معك مش اي واحد اختار من ا ل ا خ و ة اللي هو انصت منك و ا ص ح منك واسبق منك الخير حتى ترتفع في المدارس عندنا وانح المدرسة يقسموها المدير المدرسي ة ق س مع الفصول م اشد المدرسين لانه متعلمين ايه نظام ا ل ت ر ب ي ة والتعليم فبص تلاقي الفصول دي م ق س م ة س ن ة ثالثه فصل الثالث خمس فصول أ و ل فصل ناتي لبهاء جدا التانيين أ ق ل منه ا ل ث ا ل ت ح د ما تيجي اخر صف ا ل أ خ ر ي ن م ع د و ل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 ف أ ن ت كذلك عشان ت د ر ت ب ع وقعد مع الناس、بتاعك. لذلك البدع ي ب ت م ه ينزلك تحت والموم يرفعك فوق ب ا م الله ويقوم <تصفيق> <تصفيق> بفعل معه ياخرك ويستقطبك ايه اللي خلق اهل مصر م ش مع الاخوان ا س ت ق ط ب و ه ناس ك ت ي ر بتحب الخير لكن لا انت ه ت خ ش ا ل ج ن ة والجريعه خش النار <تصفيق> ب ي ع ت ب ر و ن احنا ما حد في ا ل ا ح ز ا م الحزب داوي الحزب احنا ما مع شرع م س ك الزمام سامه و ط ا ع ف غير معصيه بس ماشيين لا ه م ي ب ع ل ج و ا امور سياسيه والناس تمشوا شويه ليه ل أ ن ه م دول اللي بيقعوا دول معندهمش ا ح ص ا ن ة مبيعوش مع اهل ا ل س ن ة مبيعوش ا ع اهل السنه و ا ل س ن ة قليل وحجب ا يعرفهم ونصيحه الصيانه ر ي م والحصانه ا ا ما ع ا س ت ي سنه حتى لو عدت لوحدك ح لكن و الوحدة و عدت ل ما تدرس منفردا يكون ن س ا ن اجتماعي إ س ل ا م في الحدود الشرعيه ولا ف ت ع ا ل البدعي تعرف اسلوب متغش معه م د ر س ي ي ر السوق يعني كان جارك مثلا و ر ا صاحبك ولا مجاشه معاك ولا معاك في السوق تعال زول فلان ما تروحش م ع شوفت ا ل ز ي ا ر ة مريض لا ما و ح لا نصف كلمه سيغرك سيغرك جاؤوا احنا كبار وغربنا انتم كنتم ت ج ا ر ب و ا اخلي منها احنا سنا كبير فهذا كله ت ع ر ف ه عشان ما تقعدش معاه ولا تاخذ ك ل ا م ه بس تبقى البالي ت ن ص ع و ولا تخاف على نفسك منه اخبرت جاي الناس ي ق و ل و ن عجب مصر دا لما اعد معاه و ا ي م ش ي عيد صابع ل أ و ل شوف ح ا ج ة راحت منها ولا لا من <تصفيق> كتر خرج اللفات مثلا ل عم ا ب يقولك قبل ما ا م ش عيد صابع ه ه ه ه ه ه ه ه ب ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ي ه ه ه ه ه ه ه ه ه ي ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه كل وكل واحد عنده حقته ا اولى في الانسان يتكامل قد ش الانسان ل ؤ ل قال لا ا يخفىكم ي ع ي في طالعين في عندنا ا ا ا ل م ر ت من ا ن الدنيا ف ت ا وضررها ا ح على ل م ر ل طلبية طلبي يمتك... مفتا... الدنيا م ضاربها د ن ا على ا ل م ر فهل من ك ل م ة ل أ ه ل الامارات حول ف ك ر النعم、بالله. وعدم ا ل غ ف ل ة عن الدين واهميه ة نعم الدين لا ا ع ت ص ا الله مع اخوانك ثم ت أ خ ذ نفسك بعد و ت خ ت ا ر ب ب ا ل ت ا ن ي ن شوف مصر عايشين ازاي شوف الجزائر عايشين ازاي مش ل و ح د ة انت عايز بيه ح ت ر لوحدك لا م ا عرفتش ح ا ل ف عارف. ا ذ ن و ا ل ابراهيم ملكوت السماوات والارض تكون من ا ل م ق ي ي ن ل ن تمشي وتشوف كثير في ا ل أ ر ض تروح مسرورتك عشان تاخد فكره ع ل الناس دعوتها ي ت ي ايه وعشتها ايه مخبرك عشان قلبك عليهم مكانش ا قلبك عليهم بانت قلبك على المسلمين بانت عايز ف ي ه بعزله لا ها هكذا كمان الاخر ي م ش ي م ع ه وتبوس تختي اما تمشي مع الناس تمشي مع, مع البسيط والغني تروح ش ي الغاني مع لا بس ت لكشف وصف البسيط ده نظره ايه دون لا يبقى انت ما وصلتش ل ي ه الميزان ف ا ت ك ميزان الشعب واغلب النظر الرسل لافقراء لا لو تركوهم على ا غ ن ي ا ء مش عيبرهم بعدين بالطرف خبرك كثر ن ع م ة ك ب ي ر ة الحمد لله ن ب م بفضل الله ونمد ل ل ه شكر كيف ن ف ت ك ب أ ه ل م ص ر ح و ا ل ج ز ا ئ ر المغرب نفتح ن بيننا وبيننا ل برضه مستوى عالي ل ى ا ل ب ي و ن عندهم ش ي ا ت وعيناه وحياء ل مصر وحياه و ل ل ل ب ا د ي و ى ت ا ه م مش د ر ي ن ح كتير ن ه وكل ن ا اللي بالاصل ي خ ك وموزوت ويجعل المسلمين فراغك ي ولكن اسلوب ا ل توزيع النعمه ليس مش مش ربنا من الناس وليس ربنا من الناس、آه. فهذا كله امتحان من الله ولكن ربنا س أ ل ك عن دينك عن الكتاب ا ل ق ر آ ن دينك ونبيك وخبرك و اذن ربك ونبيك وعنبه ا ل إ س ل ا م وجد الاسلام بالازمه أ ذ ن لكن غير مطلوب م ن تسال في ا ل ق ب ر عنه ولا تسكن عن الكفاح عن و ا ل ج ه ا د في رفع ك ل م ة الاسلام ثم عيشك الحلال وتتوسع وتغتني ولكن لا تنسى الموازين ا ل س ر ع ي ه تكسب من الصدقات وتحب المسلمين وترحم الفقير أ ك ث ر ما ترحم الغني وقال ت ت ي ع م لها ان ي ن بأنك ت ت ز و ل فص ا ل من س ل م ي فإذا قوى وقال لها كلمة طيبة انها ي تتزوج من قوى وقال لها انها ب ا ل د تتزوج من قوى وسلم الغني ا ذ ي يملك الدنيا لديه للكفر خيبه لا تكون في قلبه لا يتعلق به فهذا لا ي ض ر غ ه الغنى لا يكون ف ت م ه لو في دينه انه يملك المال نعم المال ا ث الصالح س ي ا د العبد الصالح وذلك أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم في صوري انظروا الى من هو أ س ف ل منكم أ ي في الدنيا ولا تنظروا الى من هو أ ع ل ى منكم ذلك أ ش د ر و ا الا تقدروا نعم النبي صلى ا ل ل ن عليه و ق ر م انا ومتى اقول لك ر ان ل ع م ة ا ل ت ي ت ح د ن عن م الشيخ الذي يمكنك ان تتحدث عنه يجتمع على ث ل ا ث ة أ ر ك ا ن اذا كان الشكر لله ويزيد الركن الرابع اذا كان الشكر للعبد ف ا ل ا ك ا ن الثلاثه ه أ ان تعتقد في قلبك ان المنه من الله وحده في هذه النعمه وَلَدِ مَنَّ ْ الركن الثاني أ ن تشكر الله عز وجل و أ ن تحمده ب ل س ا ن الركن الثالث أ ن تعمل ب ط ا ع ة الله في ذ ه النعمه اذا حققت هذه ا ل أ ر ك ا ن ا ل ث ل ا ث ة فقد أ د ي ت الشكر و إ ذ ا اختل ركن منها ففيه من ففي شكرك من النقص ما فيه وإذا كانت إ ذ ا كان الشكر م ت و ج ه إ ل, ل... ى عبد, إلى عبد ازدى اليك نعمه فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر, الناس لا يشكر, الناس، ولا يشكر الله ن ا ما س ا ا يشكر ل ل ولا الله يشكر م ا لا يشكر الناس فعليك أ ن تشكر هذا الذي أ د ى إ ل ي ك ا ل ن ع م ة ب... إ م ا بقوله جزاك الله خيرا أ و ب أ ن تؤدي إ ل ي ه معروفا كما أ د ى إ ل ي ك معروفا فكافئوه والضمير ا ل م ح ج ب ي والضمير ل س ن ي و المحجبه ة بالقلب بالنسبة للاتب السكر والقلب ن ب واللسان وبالعمل كما السكر بكر يكون بالقلب واللسان وبالعمل、نعم. وهذا الفرق بين الشكر والحمد、نعم. الحمد يكون بالقلب وباللسان أ م ا الشكر بالقلب وباللسان وبالعمل اعملوا ا ل داوود شكرا ن ق ص ة في التاريخ يعني الداريخ. في ا ل ث و ر ة ا ف ر ن س ي ة كان في ل ا س قامت عشان عاوزين م ن م ي م مطالب عند الملك او عند ا ل رئيس الجمهوريه فصاروا عاوزين ايه انا ع ا ز ي ن اعيش امردت بقى بنت من ب ل ا د ق الملك او رئيس ا ل ج م ه و ر ي ة قالت لما ياشت عشت ي ق كل بس ك و ي ت لانه ما عنداش الا هي ع ا ر ف ة حاجات س ه ل ة عندها وكل شيء موجود ما حشعرونش بها لذلك كان عمر رضي الله عنهم يمشي ويشوف الناس ويعيش ف ر س ت ه م وشوف افكارهم وكلامهم وهي يبني خطته في م ع ا م ل ة الشعب على هذا م ع ا م ل ة المسلمين مش يبقى ع ا ش في البرج عادي يقول ك ما كل ح ا ج ة عندهم والناس اللي تحته اللي عاوزين منافقين وما ع اشهدت ا الملك كل ح ا ج ة كويسه كل ح ا ج ة تمام تمام التمام هو كلها خربان فاخشوشنه ك فاكسا س ا فاكسا و د م ع د د ه اي عليكم بما كان عليه معدن معد ا ب ع د ن ابو ن أ العرب من ا ل خ ش و ن ة في العيش فلا تخشوشنوا ت م ع د د و ا و ي ا ك م زي العجم زي اهل الشرك وانزوا و... أ ي على الخيل و انزو وخشوشين و ت م ع د د و ا وإياكم ز ن وانزوا عاداتوا ل ى ل ل خ ي ن ز و ا و... و... على ل ا خ ي ل و ا أي ن ع م وشاهد بارك الله فيكم أ ن هذا الاثر عن عمر سباحه و ر م ا ي نعم المعلمة ولكن د السلاحة من هذا الامر أ ط ر الأطر أ عن أمر يدل في ه ا ل أ م التي كان هو ل يفتوى ا ن ه م ع ل ي ه م بيش بطرك ا ل ط ر ف الله ف ق و ل و ا ا خ ش و م ل ك ه ا ل ل ن فتوى انما ي م ا ك ه ا ل ي ك م ب أ خ ل ا ق م ع ا ي ن ع د ن ا ن عن ه ق ن ا ع ع ن م ا ي ن ل ك ا ن ل ه ف ت و كما قال ابن ا ل أ ث ي ر في ا ل ن ه ا ي ة في مع ن ى قولي اهتم ع د ا د ه اي عليكم بما كان عليه معد ا بن عدنان من خ ش و ن ة العيش وقله ة الدنيا ف ذ الدنيا ا ذ ي ينبغي أن كان ن حتى لو ع ك ك المال لا ت و من م ا ل ط ف ن وأذكر و م ق ف مع لما كنت معه ربيع الشيخين الشيخ الله تعالى كنت قريب حفظ م ت ونحن و إلى صلاة المغرب في المسجد في في, في خاصة ف... ونحن خارجون ي ط ف ئ الضي الضياء النور العنوار في كل ح ج ر ة يخرجون منها إ ل ى ن ان اختفت إ يصل ا ل ل أ ن الباب هذا إلا لأن الله حرم التمذير ي أن ل م ر ي الشياطين ن إخوانا من هذا من الطرف. كنا سمعنا قصه واحد نصراني راح يتعلم في هولندا مصر يعني وبعدين ماشي كده بالنهار مكان ا ف ي نور واضع راح ت ف ل م ا س ت ب ع ت ه و ا ح د ة من عيل الملكه الهولنديه وطارت ع ن وخدته وقعدت معاه لحد ما اتجوزته لانه يمكن ان نشكرهم ونحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن م ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح و نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ل ح ن ن ا ن نحن نحن نحن ن ا ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ا ن نحن نحن نحن ن م ن نحن نحن نحن نحن ي ح ن نحن نحن نحن نحن نحن ن فواحد قال لهم ا ي ر ولا اكلوا لا واحد اخر الاسلام راح شايل العظم رماء ونظف الرسل وحط اللحم اللي فريض عليه و ا د ع الناس رعاه عاديين اكلوه ويقفلوا فانت إ ن شاء الله تكون اجتماع إ س ل ا م ي وتعرف المسلمين تهتم ممروم و ت ش ف بامرهم ا عاوزين ما إيه عشقين إيه بلد ع أغلبة لا هو و ص ع دروسك فيها وساعد الناس الى هناك ا ل م س ا ع د الناس الى اوروبا وكل بلاد الاسلام فيها مناطق وفيها كل شيء حي يا قيوم وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ربنا انك انت العليم الحكيم وقالوا لنا ان ننتظر زياره ثانيه ونفطرنا ونصدق ابو علي ونصدق بكلام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 تفضل يا سيدي خطابي انا من المريضين بالحب المباركه والنبي スタジオ。<laughs> <laughs> هذا حق منه、جربة. لا ل ا ل ا تعليش、مقاربت. مكانك مكانك م ك ا ح د مكانك مكانك ن ا ن ك م ك ا ا ن ك مكانك مكانك م مكانك م ك ا ن ا مكانك م ك ا ن ا لا لا شيخ ش ذ ا طبق لا, لا لا لا ل ا ط ل كل شيء يجلس معك شيخ خالد ا ل ا ع ب د الشركه يسعد كرسي البعيد ا ر ا ا ن ك サラタンシャーレンドのフォロー。 どうもありがとうございました。ああ